نحن امتعينا في الشرح الوسطية إلى قول الله لفعلها ويعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قوله تعالى وقوله تعالى وهذا كما قلنا ابن سميع الجلد لنا الآن اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد السلف الصالح وسطية هؤلاء القوم الذين كانوا وسط بين, بين الغالي والجافي في صفات قوله تعالى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمي وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمي وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما في قوله دل فعلاء وما تحمل من انثى ما هنا مصدريه والمعنى بانه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عما تحوي المرأة عما تحمل المرأة من الأجنة فهو يعلم في أي يوم تحمل في أي يوم تضع وهل هو ذكر أم أنثى شقي أم سعيد والرزق والأجل كل ذلك يعلمه الله جل في علاه ذلك يعلمه الله والذلك قال وما تحمل من أنثى ولا تضع يعلم يوم الحم وهم لا يعلمون ويعلم يوم الوضع أيضاً هم لا يعلمون وهذه المسألة مسألة بيد الله جل فعلها يعلمها ربنا جل فعلها يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون تكلمنا عن سعة علم الله جل فعلها أنه يعلم كل شيء الغيب والشهادة عنده سواء كل يعلم من في السماوات الأرض الغيبة إلا الله فالغيب كله لله جل فعلها يعلم ما كان او ما لم يكن لو كان كيف كيف سيكون يعلم مكان وقد اخبرنا الخبر عما كان عما كان من ابليس آدم عما كان من قوم نوح لنوح عما كان من قوم عاد لعاد قوم عاد عما كان من من من, من, من الأمم التي كذبت بالرسل مع مع رسلهم كما بين الله ذلك في علا وقص ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم كذبه تعاد من قال الله جل في علاه واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس يعلم الله جل في علاه من ابليس وما يكن في صدري وامر بالسجود فابا ابى واستكبر وكرم للكافرين ويعلم ما يكون لذلك اخبرنا بالغيبات بكثير من الغيوب كما اخبر الله جل في بما سيكون وجاء هذا مفصلا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بين يدي الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخوان وخوان الأمين وقد أخبر النسلم بأن الله على سيعطيه الكنزين عندما ضرب الكودية قال الله أكبر أعطيته الكنزين وقال النسلم إن, إن الله زوى لي الأرض وسيبلغ ملك أمتي, أمتي إلى ما زوى, زوى لي منها وقد كان ودخل هذا الدين بيتمادر نوابر بعز عزيز أو بذل دليل وقد قال نسلم لصراكة كيف أنت وأنت تحمل أو تلبس سوري كسرة وقد كان كل ذلك من الغيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الله تعالى أن يذكرها من باب الغيوب أن الله تعالى يعلمها وذكرها وقد تحققت وما لم يكن لو كان كيف سيكون سواء في الممكن أو المستحيل كما مسلت انا قبل ذلك بقول لا لا عن المنافقين قال قال لا قال ولو اراد ولو ارادوا لا ولو ارادوا الخروج لا اعد له عددا ولكن كره الله ان بعثهم فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين اللهم ثبت لنا ذخير محيينا ابدا اللهم ثبت لنا ذخير محيينا ابدا وقال قعدوا مع القاعدين قال هنا محل الشهد لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم هذا كله من باب علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون هذا من الممكنات ومن الممكنات أيضا في الآخرة في قول الله العالى ولو ترى عن الكافرين المنافقين الله مجعلنا من الصادقين المخلصين ولو ترى إذ على النار فقالوا يا ليتنا, نكذب يا ليتنا نرد ولنكذب بآيات ربنا نرد إلى الدنيا فنؤمن, فنؤمن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 علم الله لم يكن لو كان كيف سيكون منها الممكنات أين هي ما هي فيها أكثر من آية آية تثبت آية كما, كما وضحت أنا ولو رد العدل منوعا وأنا مكاذبون أنا قلتها قلت أريد آية أخرى تثبت أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون في الممكنات آية آية بل وليد أعدت السؤال مرة ثانية قلت آية تثبت أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون من الممكنات أتينا بها حساب ممتاز لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال وأوضاع خلاكم الفتنة أتينا بها أين هو لو <تصفيق> أرادوا الخروج خلاصة أنا قدناها نحظة نعيم رد القبلة الثانية كنت طرابه يعني جيد لكن لا يعني ليس صريحه عشان بس قبل شاء الله يا جماعه امه توحيد في ممتازه يا استاذ لكن ايضا ليست ليست ظاهرة. كل هذا ما فين اتوا بها ليست ظاهره اشرف لو تزايد الاعداء كفروا بينهم ليست ظاهره ام حاج ما في يومين فأيضا يعني جيد اتهاد قبل أن يأتي أحدكم الموت فأقول ربي لو لأخفتاني الاجئين خريب فأستطلقوا من الصلاحين نعم <تصفيق> هذه صحيحة بس هذه ستكون هذه ستكون لا لا لو كان في معلمها هذه من المستحيلات طيب أنا أقول لكم قال الله رعلا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل قوم مسحرون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا وياشا يدركم هذا أيضا قريب منها نعم قلت بأن الآية قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحرون ما هو يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون قال الله جعاوه ولو جعناه رجلنا جعناه ولو جعناه, جعناه ملكا لجعناه رجلنا لبسنا عليهم ما يلبسون نعم. نعم وصراحة هذه الأدلة التي أتى بها الجميع كلها مناسبة وإن كانت لم تكن بنفس الوضوح لكنها كلها مناسبة فيعلم مكانه ما يكون وما لا لو كان كيف سأكون ذلك قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا, إلا بعلمي ففيها سعة علم الله دل فعلها سعة علم الله وهذه دلالة على ضلال القدرية الذين ينفون علم الله دل فعلها ويقولون أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ولذلك الإمام الشفعي قال خاصموهم, في خاصموهم في بالعلم فإن خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا لما؟ لأنهم قد, قد نفعوا صفة من صفات الله ده اللي في بالكتاب السنة يا جماعة للسنة كيف يكون نفي العلم كفر ما الوجهة عند العلماء في نفي العلم عن لا كفر فضلوا في, في وجوه ثلاثة للكفر هنا يعني في قول الشفعي قال الخاصمون في العلم فإن أقروا فقد خاصموا وإن أنكروا فقد كفروا لو انكروا صفه العلم اي, أي لجوء الثلاثه طب اريد وجهين فقط ممتاز كفروا بمعاذات الله لنفسه كيف ذلك يا نمير المفروض الاجابه عندك تكون سريعه ممتازه يا يبقى اول واول الوجوه تكذيب الله قد اثبت الله لنفسه العلم فقد كذب هو قال قال هو الذي خلق سبع سماوات والارض مثلنا يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء, أحاط بكل شيء علما جهاد أتى بالإجابة الثانية إذا الحمد لله إجابتان و... وهي إسكندرية... إسكندرانية خالصة نعم إيهاب وإجهاد وحسام حسام يقول انا حسام مش إيهاب شوف عشان يفرق طبعا التفريق مهم في هذا الباب صاحب الإنجليزية حسام صحيح من درس الإنجليزي درس من درس اللغة العربية وإيهاب من درس اللغة الاتنين... العربية نعم نعم جيد نعم الوجه الأول هو تكذيب الله جل في علاء أذبت الله لنفسه في كتابه العلم وأذبت له رسوله في سنة العلم أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب واتفق العلماء بالإجماع على أذبت العلم لله جل في علاء والثاني نفي العلم عن الله وصفوا بالنقص وصفوا الله بالنقص كفر قال الله جلال فعلاء عن اليهود لما وصفوا الله بالنقص قالوا يادوا الله مغلولة قال غلت أيديهم ولعنهم بما قالوا بل ياده مبسوطة ينفق كيف أشاء الثالث ملازم للثاني ألا وهو تجبيه الخالق بالمخلوق إن قالوا بأن النقص يعتري استغفر الله أو يوصف الله بالنقص فقد شبهوه بالمخلوق وقال نعيم بن حمد من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر بذلك قال الإمام خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا وَلَوْمَا تَحْمِنُوا مِنْ أُنْثَةِ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ سبحانه جل جل في علاه فهو وحده سبحانه فهو وحده سبحانه وتعالى المنفرد بعلم الأجنة متى متى يكون الحمل متى يكون الوضع أيضا تتم الحياة ما تتم أسف. الرزق الأجل والشقاوة والسعادة وكل ذلك لا أعلمه إلا الله جلال فعلا قال وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هنا يقول كأنه يقول ومن وسطية أهل السنة والجماعة الاعتقاد في الله جل فعلاء بإثبات صفة القدرة وإثبات صفة العلم مع إثبات صفة القدرة إثبات صفة العلم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهنا التعرف على الله جل لا فيعلها بهذه الصفة بصفتين من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم أما الصفة الأولى فهي القدرة صفة القدرة لله جل لا فيعلها وصفة القدرة لله جل لا فيعلها صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجمعه للسنة صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجمعه للسنة ولا يكون ربا الا ان يكون قادرا فان كان عاجزا فلا يستحق الربوبيه لا يكون ربا كما بين الله جل عجز الاصنام التي الل التي لها العباده يدعو من دون من دون الله ما لا يضر ولا, ولا ينفع يدعو لمن ضره اقرب من نفعي لا بئس المولى لا بئس العشير وايضا وصف الله تعالى لهم ايدن لهم عين يسمعون بها كل هذا على النقص فالقدره من لوازم الربوبيه ومن كان قادرا استحق ان يكون ربا فلزم ان يكون اله لتعلموا ان الله على كل قدير وقد ورد لكثير من الآيات إثبات القدرة لله جلد في علا كما قال الله جلد في وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وفي السنة عن النبي السلام قال فإنك تقدر ولا ولا أقدر فإنك تقدر ولا ولا أقدر واتفق أهل السنة والجماعة بأن القدرة التامة المطلقة لله جل في علاه القدره التامه المطلقه لله جل في علاه. خلق واعطى ومنع واحيا وامات ورزق وهذه من قدراته سبحانه جل في علاه. من تمام قدرته فالقدره التامه لله جل في علاه. وهي من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمه لذا نقول بان المرء يتعبد لله بهذه الصفة بأن الله جل في أولاه على كل شيء قدير فإن كان فلابد أن, أن تقول الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله الجميع سواء الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله سواء لذلك لما دع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم فقال له أبو بكر مطمئنا إن الله سينجز لك ما يقعدك ولذلك ترى يقول الله جلال إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين مردفين ألوهم مني ممكن الغرض المقصود بأن الله جل فعلاء على كل شيء قدير وقدرة الله على كل شيء وهذا يظهر لك خطأ من قال إن الله على ما يشاء قادر وهذا قول المعتزلة لأنهم ينفون قدرة الله على التحكم في أفعال العباد لذلك يقولون الله على ما يشاء قادر أو قدير وهذا من قول المعتزل وهذا من قول أهل السنة والجماعة والصحيح أن تقول هذا خطأ مبين ولك تقول إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير حاتم يقول الصوت ما أدري حتقد الصوت صحيح ما فوش شيء فلله القوة والقدرة المطلقة سبحانه جل في علا التامة وهي من صفات الذات لا يمتنع عن الله الذي في شيء إذا أراد الله كان قال له كن فيكون شيخ يقولون السوء يتقطع كثيرا يبا ليس مننا الشبكة فيها شيء الآن اختلاف في المجلس بعضهم يقول متقطع بعضهم يقول غير متقطع طب الشبكة فيها شيء من الضعف ف ف ف يعني نرجو عفوكم ويتعبد المرء بقدرة الله دل لفعلاء وبإذناء الصفة القدرة لله دل لفعلاء بكثير من الأمور تتعبد بها يعني لو, جاء لو سال سائل كيف أتعبد لله دل لفعلاء بهذه الصفة صفة الكمال والجلال والبهاء والعظمة فتعبد لله دل لفعلاء بهذه الصفة نعم إن الله على كل شيء قدير يتعبد المرء لله دل لفعلاء بهذه الصفة العظيمة من صفات الكمال والجمال والجلال والبهاية والعظمة أولا حصن الاعتقاد في الله إذبات الصفة لله تعبد إذبات صفة القدرة لله تعبد وخروج عن ضلال أهل البدع والضلالات حصن الاعتقاد في الله بأن الله على قادل وأن الله على كل شيء قدير وأن الله قائل فوق عباده الثانية امتلاء القلب بإثبات القدرة وازع لتعبد القلب لله للا فعلها حسن الاعتقاد لازم لحسن الظن بالله وهذا حسن التعبد تعبد القلب لله للاعلى بحسن الظن فيه لأنه يعتقد بأن الله للاعلى على كل شيء قدير فإذا اعتقد قدرة الله للافعلها على كل شيء فإنه سيحسن الظن بالله ويحسن التوكل عليه سيفوض أمره كله له ويعتقد بأنه ما من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا بقدرة الله جل فعلاء فيحسن اعتقاده في الله فحسن الاعتقاد بوصف الرب جل فعلاء بالقدرة يؤدي إلى حسن الظن بالله يؤدي إلى حسن التوكل على الله عالفعلا كما قلت لكم في التعبد لالعلافعلا حسن الاعتقاد في الله يؤدي إلى تعبد القلب بحسن الظن بالله علافعلا وحسن الظن الله بأن كل شيء صغير أو كبير أو دقيق أو جليل تحت قدرة الله علافعلا يؤدي إلى حسن التوكل على الله علافعلا وهذه من أجل العبادات وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فالمقوي لحسن التوكل على الله حسن الاعتقاد في أن كل شيء تحت قدرة الله للفعلاء وأن الله على كل شيء قدير لذلك أشوف أنظر في قول عم الخطاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروحوا بطانة لو توكلتم على الله حق التوكل لن تكون ممن حازى التوكل بعبادة التوكل حق التوكل إلا بحسن الاعتقاد في أن الله على كل شيء قدير لذلك لو صدق التوكل أزحت الجبال من مقامها من مكانها وتزاح والله يفعل لك ما لا يفعل لغيرك حسن التوكل على الله بصدق التوبة عند الذي قتل مئة نفس فعل الله له ما لا يفعل لغيره أمر بأرض التوبة أن تقترب وأرض المعصية أنت تباعت أصحاب الغار الثلاثة نفر لما انسد انسد انسد انسدت كوات, كوات أو, أو فوات الغار وجاءت الصخرة الكبيرة فأغلقته فإنه بحسن التوكل على الله تعالى وصدق العمل والإخلاص فيه لله اللي فعلاء حرك الصخرة حرك الله لهم الصخرة فالله على كل شيء قدير فحسن حسن الاعتقاد في الله بوصفه بصفة الكمال والجلال والبهاء والعظم بالقدرة التامة وازع إلى أن يتعبد المرء لربه بحسن التوكل على الله أو يتوكل الله حق التوكل كما قال النبي السلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا وعليكم السلام وبركاته <تصفيق> قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وقلنا بخطأ من قال أن الله على ما يشاء قادر ومن القدرة هنا حتى نرد على البدع والضلالات وأن من القدرة من قدرة الله دل في علاء التحكم في أفعال العباد ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الرب جل فعلاء هذه أيضا من باب القدرة قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال الله جل فعلاء والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون ولذلك قال صلى الله خلق الله كل كل خلق الله, الله كل صانع وصنعته خلق الله كل صانع وصنعته قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وهذا بيناه في سعه علم الله دلفعلاء انه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون <تصفيق> ثم قال كان ابن تيميه يقول ايضا ومن اعتقاد السلف الكرام. ووسطية هؤلاء يعتقدون في الله جل في علاء بإثبات الأسماء والصفات في قول الله تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين صحة الاعتقاد هي المحرك الرئيس للتعبد الصحيح لله جل في علاء إثبات هذه الأسماء لله إثبات اسم الله الله هو اسم الأعظم كما بينا قبل ذلك الرزاق اسمه من أسماء الله لأنه قد ثبت وقد قلنا بأن القاعدة عند العلماء بأن الأسماء توقفية الأسماء توقفية وأيضا الصفات توقفية قال إن الله اسم من أسماء الله يتضمن صفات الإلهية وقد وستعنا القول فيها قبل ذلك إن الله هو الرزاق والرزاق اسم من أسماء الله الحسنى وقلنا ونعاود أن نكرر لنسبت أن الأسماء هذه حسنى فؤلة لا يمكن أن يصل المرء إلى الأسماء الحسنى إلا بالتوقيف وأنها حسنى لأنها علامة على ذات الله للفعلها ولأنها تتضمن صفات الكمال وتستلزم سفات أخرى قال إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوات المتين إن الله هو الرزاق يعني الرزق بيد الله لنفعلها الرزق بيد الله لنفعلها فإن قال الرزاق هذا فعال صيغة مبالغة والدلالة أن رزق الله تعالى لا ينقطع وأنت ترى رزق الله ليلة نهار مساء مغفلٌ من حسب أنه سيمنع عنه رزق ولو كان من أكبر أهل الأرض فإن الله تكفل للجميع عندما خلق الكون بالرزق قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون وهذا الرزق لا ينقطع لقول الله لا فعلها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ هذا صحيح في الصحيحين يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماءة الأرض لم يؤlud مما في أمينه ولذلك في الحديث القدسي عن أبي هراية رضي الله عنه في الصحيحين قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لترى بأن رسك الله لن قطع قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي شيء وسيعطيهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدائدة دعان قال الله جلال فعله من شيء عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم هنا قال وما ننزل إلا بقدر يعني المعنى أنه ينزل لا ينقطع بحال من الأحوال قد يكون قليلا قد يكون كثيرا هذا لحكمة الله جل في علاه لكنه لا ينقطع لذلك قال الرزاق والرزق رزقان إخوتي الكرام رزق تام كامل مرتبط بالآخرة ممتد إليها أو سمرتها النعيم الأبدي السرمدي في الآخرة هذا رزق القلوب ورزق ينقطع مع القطاع الدنيا ورزق آخر وهو رزق الأبدان إذن رزق القلوب هو الرزق التام هو الرزق التام لأنه ممدود مستمر لا ينقطع بحال من الأحوال به يرزق المرء السعادة في القبر يقال له نم كنوم العروس كنا نعلم أنك ستجيب ثم ينعم بالنظر إلى ودي الله الكريم سبحانه وتعالى الله مرزقنا يا رب العالمين ومن أجل رزق القلوب العلم والله يصطفي ما يشاء لهذا الرزق ولان الله جلي فعلاء لا يمنح الرزق التام لاي احد فان الله يعلم المحل القابل من المحل الذي لا يقبل فرزق العلم للخاصه بل لخاصه الخاصه ومن رزقه الل الله العلم فقد, فقد رزقه حظا وافرا فإن الله وإن كان قد قضى أنه لا نبي بعد, بعد محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وخاتم النبيين وكان رسول الله وخاتم النبيين فوإن كان قد قضى بأنه خاتم النبيين لكن الإرث لا ينقطع و... وأعظم الناس حظا عند الله دل فعلاء هم الذين ورسأهم إرسل النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم أرسل الأنبياء وإن الأنبياء المعرسل درهاما والدنارة ولكن ورسل العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر زيك يقول الله رعا للدين عمانه إن, إن تتقوا الله يدعلكم فرقانا تفارقون به بين الحق وبين وبين البعض وهذا علم وهذا العلم ليس لأي أحد وهذا هذا العلم هو الرزق التام المبارك الممتد إلى, إلى الآخرة والرزق هذا يزهد عنه كثير من الناس ما ترى أحدا وقف في موقف ورد حضور القلب فرفع يديه مفتقرا متذللا خاضعا يطلب من ربه في سفي عليائه إلا وتره ما يطلب إلا للدنيا وما رأيت أحدا ألح على الله بالعلم إلا الخاصة بل خاصة الخاصة وهذا إعاز أو لمة الملك وهذا من الله لنفعلها لأن اللؤلؤ لا, لا, لا, لا يحويها إلا من استفاه الله عن الناس فالله رزاق وهنا نستدل بقوله تعالى إن الله هو الرزاق في الرزق التام الأبدي السرمدي الذي ثمرته النعيم الممتد أنه لا ينقطع أنه لا ينقطع وينتزع من ذلك بأن العلم بحر لا ساحل له ينتزع من ذلك بأن العلم بحر لا ساحل له وأنه لو توقف المرء علمنا بجهله العميق لو توقف المرء علمنا بجهله العميق لأنه رزاق رزاق مستمر الرزق ففيها دلالة واضحة جدا على أن العلم لا ينقطع ولا ينتهي وما زلت في كل يوم أفقر ما تكون لربك دل في أولاه يفتح عليك لتتعلم وتتقن وترتقي وتسمو والعلم لا ينتهي والعلم لا ينتهي ارايت كيف قال الخضر لموسى عليه السلام عندما وقف العصفور عند, عند عند عند اول نقر في البحر فقال له لموسى عليه السلام انت على علم علمكه الله ما علمني وانا على علم علمني الله دل في علا ما علمكه وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كما نقر هذا العصفور لا ينتهي فإن الله هو الرزاق مستمر واستمرار الرزق بالعلم استفاء ودتباء والتوقف خزلان ومن توقف وتقاعس وترادع يعلم من نفسه أن الله لم يدعله أهلا لذلك حسرة وخسرانة فعليه أن يرادع نفسه وأن يتذلل ويفتقر لرب إذا لفعله فلا يتوقف إن الله هو الرزاق فلا يمتنع عنك الرزق إلا أن تغير ما بنفسك والرزق الثاني ورزق الأبدان رزق الأبدان مرتبط بالدنيا وكل مرتبط, بالد وكل مرتبط بالدنيا فهو إلى زوال إلى فناء فكيف نجد الإلحاح على ما هو له زوال أو مآل ما إلى الزوال؟ ولا نريل حاحا على ما كان مآله السبات السبات فنسع الله أن يعلمنا وأن لا يقطع عنا رزقه بخبص منا أو بتقصير أو بعدم أهلية ونطمع في كرم الله جل, جل في علا فالرزق الثاني ورزق الأبدان ورزق الأبدان أيها المسكين مكفول لك ورزق الأبدان مكفول لك سواء ضيق عليك فيه أم وسع لكنه مكفول خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما, بما خلق لك أما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجمل الطلب فاتقوا الله وأجمل الطلب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السننة في التبلاني قال إن, الموت لا يسعى خلف المرء كما يسعى إن, إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه فلا يتخلف؟ لا لا يتخلف إن الله هو الرزاق ذو القوات المتين إذن لا تشغل برزقك فإن الله جعل للنمل رزقا وجعل للنحل رزقا وجعل للسمك رزقا وجعل لك رزقا فلن يذهب رزقك إلى أحد لم يقدر الله جل فعلانه ذلك قال الحسن علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي فاطمأن قلبي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومعنى ذو القوة ذو يعني صاحب ذو القوة التامة التي لا يعتريها ضعف والقوة هنا قد تكون بمعنى القدرة سيكون قد فصلنا القول فيها والقوة من صفات الزات وأن الله على قوي قادر جبار متكبر وفي قوله المتين قال العلماء ذو القوة المتين المتين هو القوي التام القدرة فقوله المتين تفسير للقوة صفة للقوة بكمال القوة والقدرة وتمام القوة والقدرة والمعنى, هو والمعنى هنا نفي أي نقص أو عجز عن الله جل في علاء لكمال قوته وكمال قدرته وكمال جبروته سبحانه جل في علاء ومن هذا ينتزع إذبات المعاد فلا يعجز الله عن ذلك بحال من الأحوال لتمام القوة والقدرة الله ذو القوة, ذو القوة المتين لذلك قال قال الله جل في علاء منكرا على من قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة له القوة ذو القوات المتين له القوة والقدرة سبحانه وجل في علاء كما بدأنا أول خلق نعيده أرأيت لما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف أحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فبيناه أخذ أربعة من الطير الآخر القصة فالله ذو القوة المتين نقف عند هذه الصفة والتعبد لها أيضا بأن نعلم بأن الله رعلا له كمال القوة سبحانه وجل جل, جل في علاه عن الفوائد المستنبطه قال تعالى ان الله رب السماوات ورب الارض لا اله الا بعلمه سعه علم الله دلى في علا كمال قدره الله دلى في علا كفر من ادعى علم الغيب لأنه ينازع له في ربوبياته. على المرء أن ينشغل بما خلق له فالرزق مكفول إن الله الرزاق الكمال المطلق لله وحده سبحانه وتعالى سلف يقول صفة, صفة للقوة والمتين بقراءة الكسر وصفة لذو في قراءة الضم يعني فيها قراءتان أنا ما كنت تعلمني فيها قراءتان جزيت الجنة يا سلف فإن كانت القراءة بالكسري تكون صفة القوة المتين فهي صفة للقوة وهذا الذي تكلم عنه العلماء بأن المعنى فيه وهذا الذي قاله البعاقي في كتاب الأسماء والصفات قال معناه القوية تم القدرة القوية تم القدرة وهذا نفي كل نقص وعجز عن الله جل في علاه وإذا قرأت صفة الضم فهي صفة لذول صاحب طبعا والأسد في ذلك نقول القراءتان معتمرتان والمعنى المعنى هنا هو, هو اتصاف الله جعله بالكمال المطلق سبحانه وجل في ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب لو في أي سؤال اتفضلوا فانتهينا من الوسطية نجعل التفسير مع علوم القرآن غدا حتى ندخل في قل لق الكتاب تقول هل على قراءة الضم تكون صفة لله ويكون, ويكون اعرابوها خبر ثاني؟ بل ستكون صفة للرزاق على قراءة الضم تكون صفة للرزاق لا صفة لله تكون صفة للرزاق وهذا معناه بأن الله تعالى له القوة والقدرة التامة على الرزق نعم يقول ما حكم فتح المطاعم في رمضان وإطعام الناس من هذا, من هذا الطعام يا طعم النسيش المسلمين هذا اسم مركب لا يجوز بحال من الأحوال لا يجوز أما إذا كان يفتحوا وإن في كفر يدخلون ويجعلهم مستترين فيأكلون فهذا جائز لا لا يجوز للمسلمين لا يجوز والمال وهذا قد يكون حراما لا يجوز ولم أبدت ولم أقول حراما قلت قد لأن المسألة فيها تفصيل